بسم الله الرحمن الرحيم البسم التي تقدم الكلام عليها مبسوطا وقلنا إن الجاذة والمجرور في بسم الله متعيّق بمفذور فعلين مؤخر مناسب في من المقر فعندما تريد أن تقرأ تقول التقديم بسم الله أقرأه عندما تتوضع بسم الله التوضع تلبح بسم الله ألبح وإنما قدرناه حيلا لأن الأصل في العمل الأفعاد وقدرناه مؤخرا لفائدتي الفائدة الأولى التبرك في البداعة بسم الله سبحانه وتعالى والثاني إفادة الحصر لأن تقديم المتعلق يفيد المنفس تقديم المتعلق بالكسر يفيد, يفيد الحسر وقدرناه مناسبا لأنه أدل على المرأ فلو قلنا مثلا عندما نريد أن نقرأ شابا بسم الله أبتدئ بماذا تبتدئ لكن بسم الله أقرأ يكون أدل على المراد المراد الذي بدأ به وأما الله الله لف الله فهو عالم على البار جل وعلا وهو الاسم الذي تدفعه جميع الأسماء تدفعه جميع الأسماء حتى إنه في خوله تعالى العزيز الحميد الله الذي ما في السماوات ومفاره så begge til earth Vi skal til å ha et l Goodnight пill deg setting in кор陷frøy og vedrondet Nei ord vi senere men nei ord om Darwin fordi det er langs dessron based telefon og � sig numas Selvacale det er også det er der, والرحمن مناه المكتس بالرحمه الواسعه اكتس بالرحمن الواسع قوله الرحيم فانه قد يطلق على غير الله والمراد به الرحمه الواصله الاول بالرحمه الواسعه والثاني بالرحمه الوافره فاذا جمعنا مع الرحمن صار مرادف الرحيم الوصف رحمته إلى من يشاء من عباده كما قال الله عز يشاء ويأخذ من يشاء, يشاء وإليه ترجعوا ثم قال مؤلف الحمد لله وابدا المؤلف كتابه بالبسمله ابتداء بكتاب الله عز وجل فانه مبدوء بالبسمله و اتباع كل أمر ذي بالن لا يجو فيه بسم الله سواء ا واقتداءاً بالرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يبدأ كتبه بالبسمة قال المؤلف الحمد لله هذه جملة اسمية مكونة من مبتدأ وخضع الحمد ما معنى الحمد حمد الله يعني ذكرته بأوصاف أو كمان فالحمد واصف المحمود بكمال سواء كان ذلك كمالا في العدمه أو كمالا في الاحسان والنعمه الله تعالى محمود على أوصافه كلها والله في قول الله ان قال اهل العلم انها للاختصاص والاستحقاق فالمستحق للحمد المطلق من هو الله هو المحمود على كل حال له الحمد المطلق ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أصابته وإن قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإن صر قال الحمد لله على كل حال فالذي له الحمد المطلق هو الله عز وجل. لا سحفه أحد سواه غيره فيحمد على أشياء خاصة معينة وعلى كل حال وأيضا هي للاختصاص يعني أن الذي يختص بالحمد من النطلق الكامل هو الله فهو المستفق له المفتص به حمدا لا ينفد حمدا مسطر والآمل فيه المسطر قبله فهو مسطر معمول لمسطر وقد صدق لنا أن المسطر المحلد أل يعمل مطلقاً نعم حمدان هذه المصدر مؤكد لعامله مؤكد لعامل. لعامله هذا هنا من قام أن عرفنا ان المؤكد بانه اذا جاء المصدر بلا فعل بلا معناه فهو مؤكد مثل الله موسى تكليما لكنه مع ذلك كلمة حمدا مع كونه, مؤكد مع كونه مؤكدا وصف بقوله لا ينفد فيكون أيضا بصفته مبين لنوع الحمد وأنه حمد لا ينفد بل هو عز وجل وتعالى مستحق للحمد الذي لا ينفد لأن كمالاته لا تنفد فكذلك الحمد الذي هو وصفه بالكملات لا ينفد وليس المعنى لا ينفد مني قولاً لا لأنه ينفد منه قولاً كيف ذلك؟ لأنه وتشعل ضائع لكن معنى أن الله مستحق للحمد الذي لا ينفد بإعتبار ذلك منصوباً إلى الله عز وجل هو لا ما ينبغي أن يحمد أفضل ما ينبغي صفة لحمدا فيكون وصف الحمد رحمه الله بوصفه الاتمرارية في قوله لا ينفذ وكمال النوعية في قوله أفضل ما ينبغي أن يحمد يعني ما يستحق أن يحمد يعني أفضل حمد يستحق أن, أن يحمده وعلى هذا فتكون ما تكون ما نكرة موصوفة تكون ما نكرة موصوفة يعني أفضل حمد ينبغي أن يحمده سبحانه وتعالى فوصف الحمد هنا بالاستمرارية ودي كمال ايش النوعيه رقم وكمال النوعيه ولما اعنى الله عز وجل بما ينبغي ان عليه كما الصلاه والسلام على اقل خلق فقال صلى الله عليه وسلم صلى الله ما نعرف الله محمد كلنا نقرس الله عن محمد في ثراثه لكن ما معناه قال بعض أهل العلم الصلاة من الله الرحمن ومن الملائكة الاستثار ومن الآدمين الدعاء ولكن هذا ليس بصواب والصواب ما قاله ابو العالم أن الصلاة من الله اكتناؤه على المصلى عليه في الملائك العالم عند الملائك المقذبين وهذا أخص من الرحمة المطلقة وعلى هذا فصل الله المحمد أي أثنى عليه وهذه الجملة خبرية لفظا إن شاء يكون معنى ليس المراد أن يحضر بأن الله صلى ولكن أدعو أدعو الله عز وجل أن يصل فهي خبرية لفظا إنشائية معنى في الدعاء نعم وعلى هذا في... فيصح أن أقول كلان رحمه الله قول يعني أسأل الله أن يفهمه وقوله سلم سلم هذا أيضا جملة خبرية لفظا نعم نشأيه المعمل يتدعو الله تعالى بأن يسلم على محمد صلى الله عليه وسلم أن يلقي عليه السلام والسلام هو الانتفاء من الآفات والنقائص فإذا ظن السلام إلى الصلاة حصل به المطلوب وزال به المرهوض فبالسلام يزول المطروف وتمسك النقائص وبالصلاة يحصل المطروف و تفكت الكمالات و قول على أفضل المستفين أفضل المستفين أو المستفين كيف, كيف مسن يكون مفتوح النون كيف يكون جمعا وهو مفتوح ما قبل الياء و جمع المسلمين مكسور ما قبل اللياء الجواب لأن ما قبل اللياء محدود اللياء اللي قبل اللياء محدود و هذه ما كانت اللياء تبشرها وتو... ما كانت تبشرها فأصله المصطفيين هذا أصله المصطفيين أو المصطفيين انصطبت هذا اصلا يعني سبح الله اصبح المصطفى هل المصطفى المثنى المصطفيان اجمع المصطفيون فاذا نصبت ادل للواو يعني تكون المصطفين المستفى المصطفىين هذا أصلها لكن حصل به علام بحضر الياء فصارت المصطفىين والمصطفىين أصلها المصطفىين بالتاء من الصفوة وهي خلاصة الشي ومن هم من الخلق البشر لا شك أن المصطفى منهم الأنبياء ثم الغسل ثم العزل O klasseصل horse O k cover血 forhold shut forhold H kom alle O kone og han في Jammer henne 보�て private article Viener Åhjaad Viener Åhjaad Alist сол Viener å fange In da bruken skri不是 O 195 Ina Nfi Nuli صرا شرع لكم من الدين ما وصاه نوحا والذي اودعنا اليه ابنين وما فني به ابراهيم وموسى وعيسى نعم هذه خمسه هم العظماء فمحمد صلى الله عليه وسلم هو لذلك انه خاتمهم نعم و يدل لذلك أيضا أنه إمامهم ليلة المعراج و لا يقدم إلا الأفضل و لذلك أنه صاحب الشفاعة يوم القيامة الشفاة العظمى فهذه ثلاثة خشية تدل وهناك أشياء أخرى لكن هذه ذكرناها كأنفلة نماذج خاتم النبيين هذا في عالم الحس إمامهم في المعراج في عالم الغيب كونه الشابع من قيامه في عالم الغيب لكنه في عالم الآخرة وقوله محمد ماذا محمد هذه عد بيان لأن أفضل المصطفين ما يعرف منه ولكن محمد سار عد بيان يبين من هذا الأفضل محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم القرشي عليه الصلاه والسلام وهو كما قال كما قال صلى الله عليه وسلم ان الله اتى من بني <واستفى> من كنانة قريش واتى من قريش يعني <واستفاني> من بني هاشم <فكان> عليه الصلاه خيارا من خيار قال وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَعَبَّتْ ثلاثة هؤلاء نحن نقوف التحييات اللهم صلى على محمد وعلى آل بس لكن هنا المؤلف يقول آله وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَعَبَّتْ فعلاً أنه إذا ذكر الآل وحده فالمراد جميع أكباعه على دين. كل أكباعه على دينه ويدفل فيهم بالأولوية أكداعه على دينهم وقرابتهم أولى لأنهم آل من وجهي من, وجه من جهة الاتباع ومن جهة القراب وعما إذا ذكر معه غيره فإنه بحسب السياق فهنا ذكر آل وأصحاب ومن تعبده آله تفسرها هنا بأنهم المؤمنون من آل ابي طالب من قرابته المؤمنون من قرابته الذين آل بن ابي طالب فاطمه عبد الله بن عباس حمزه والعباس وعشراء وما شابه هم جمع صح وصح اسم جمع صاحب فاصحابه كل من اجتمع به مؤمنا به وما فعلوا هذا الاصحاب كل من سمع به من سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به وما فعل ذلك ولا وروا ولم يرهم نعم وروا ولم يروا وروا ولم تصل الصحبه ولا لم تكن السحب وهذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من خصائص أن كل من اجتمع به مؤمن به فهو من أسحابه وإن لم يره وإن لم يجتمع به أما من الناس ما يكون صاحبا له إلا من لازمه مدة يستحق أن ينطبق عليه وصف صاحب وقوه من تعدد من تعدد هذا كلمه من اسم موصول معناها من الذي تعدد ظاهر العموم وقر تعدد لمن لله عز وجل فيتدلل له بالطاعه والعباده مبنيه على امرين هما الحب والتعظيم الحب والتعظيم وبالحب يكون طلب الوصول إلى مرغة المعبود وبالتعظيم يكون الهرب من الوقوع في معصيته يعني تعظمه فتخافه تحبه فتتربه فالعبادة مبنية على هذين الأساسين الحب والتعظيم و شرط قبولها فهما والإحفاظ والمتابعة الإحفاظ والمتابعة, والمتابعة طيب كلمة من تعدد عامة في كل من تعدد الله عز من هذه الأمة و من غيرها أوس من هذه الأمة من هذه الأمة و غيرها ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في قولنا السلام علينا وعلى عبد الله الصالحين قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض حتى الملائكة حتى الجن حتى أتباع الأنبياء السادقين تدخلوا في هذا فهي من أعمى يكون كلمة ومن تعبد لكن هل يدخل فيها الأصحاب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وآله الأمنون هذا مدري على خلاف بين العلماء هل إذا أطتنا العام على الخاص يكون الخاص داخلا في العام أو منه بالتخصيص في هذا قولا فمنه من يقول إنه داخل فيه يعني العمور يشمل ومنهم من قال إن ذكره بخاصته يدل على أنه غير مراد يدل على أنه غير مراد أردتم؟ وهذا السلاح قد يثب عليه بعض المسائل كثمية لكن من قال إنه يدخل في العمون قال إنه يكون الخاص مذكوراً كم مرة؟ مرتين مرة بالخصوص ومرة بالعمون قال وبالمصادر اليه اليه اللي ولا رجعنا في قلنا يعني انه هو اللي مره هذا كان صحابيا بعد فهذا مختصر في الذكر أما هذه الكلمة يؤتى عند الدخول في الموضوع الموضوع الذي يقصد يؤتى به بعد وأما قول بعضهم كلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوبنا الآخر فهذا فصحيح يعني جائما أن الأساليب تتنقى يتنقى العلماء ونجد أسلوبنا الآخر ولا أتونا بأما بعد ولكن نقول يؤتى عند الدخول هي صلب الموضوع نعم. الذي من اجله قدمت الفكره مثلا اما بعد اما اعرابها فاعرابها من اعجب ما يكون قلنا لكم من اعراب هو ان نقول ان ما عن شرط وت فين نعم تقديم مهما يكن من شيء بعد ذلك فهذا متصل سيكون هنا أما بمعنى مهما يكن من شيء وبعد ظرف متعلق بيكم المحروفة مع شرطها مبني على الضم في محل نص لأنه حدث المضاف إليه ونوية معناه نعم وهذه الظروف بعد وآخراتها إذا حدث المضاف إليه ونوية معناه ظنيت على الضم كما في قوله تعالى لله الأمر كملوا قبل ومن بعد أما بعد فهذا مختصر في الشقه مختعلة هو اسم مفعول والمختصر قال العلماء ما قل لفظه وكذر معناه ما قل لفظه وكذر معناه أي أن لفظه قليل لكن معناه كثير وقوله في الفقه الفقه لغة الفهم ومنه قوله سعال وإني شيء إلا يسبح لحمده ولكن لا تفقه نفس فيها وهذا النفي صحيح يعني ما نفقه تصبيحهم نعم قام يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول يعني ما هذا النفي صحيح يظهر أنه ليس صحيح ولكنه جحب نعم طيب إذن الفقه باللغة الذهب وفي الشرع الشرق عوقل أحسن نقود للسلاح إن كنا في الشرق فنقول إن الفقهة معرفة أحكام الله عقائد وعمليات معرفة أحكام الله تعالى العقدية والعملية هذا شرعا لأن الفقهة في الشرع مخاص بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية بل يشمل حتى لأحكام العقبية والعقيدة حتى إن لن يقولون إن علم العقيدة هو الفقه الأكبر هو الفقه الأكبر والأشرف وهذا حق لأنك لا تتعبد للمعبود إلا بعد معرفة توحيده وربوبيته وألوهيته وأصناعه وصفاته وإلا كيف تتعبد لمجهوده هذا غير ممكن ولذلك الأساس الأول هو التوحيد وحقا أن يسمى الفقه الأكبر لكن مراد المؤلف هنا في الفقه الفقه الاستلاحي ما هو الفقه الاستلاحي؟ هو يقول العلماء إنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفسيلية الفقه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفسدية قولنا ما عرفه ألغ العلم والأحكام أي أحكام؟ ما عرفه ها؟ ما عرفه؟ السبع ما عرفه من الظلم والأولي نعم والفقه إما علم وإما ظن ما كن مسائل فقه علمية طبعا فيها كثير من المسائل ظلمية نعم وهذا كثير من المسائل الكهارية ما يصل فيها الإنسان إلى دغة اليقين لكن لا يكلب الله نفسا إلا وسهل ولهذا نقول نعذر بمعرفة ولا نعذر بأي يجري يتناول العلم مشتعب والظن لأن مسائل التق علمية مشتعب وظنية نعم الفقه معرفة الأحكام العملية العملية احترازاً من الأحكام العقديّة فهذا لا يدخل في الإصلاح وإن كانتهم في الشرق وقولنا بأدلة تفصيلية احترازاً من من أصول الفقه لأن أصول الفقه ما تعرفها الفقه بأدلة تفصيلية ولكن تعرف قوائد عامة وربما تأتي بمثلة تفصيلية للتنفيئ فقط وعلماً من قولنا بأدلتها معرفة الأحكام العملية بأدلتها أن المقلد ليس فقيها لماذا؟ <تصفيق> نعرف بأدلتها قالت <تصفيق> ما هناك أن الفرن كما في الكتاب فقط فالمقلد ليس فقيها وقد هقل ابن عبد البر إجماع العلماء على أن المقلد ليس من العلماء وبهذا نعرف أهمية معرفة الدليل وأن طالب العلم يجب عليه ان في لقل المسائل بدلائله حتى يكون جامع بين العلم الحقيقي وهذا هو الذي ينجيه عند الله عز وجل جعل الله سيقول لهم قيامه ماذا عجبتم اما علمت ماذا عذبتم مؤلف القران ومؤلف الاسلام ها ماذا عذبتم المسلمين اذا فلا ولكن التقليد عند الضرورة جائز لقول إن كاذا تسألوا أذا الذكر إن كنتم لا تعلمون وإذا كنا لا نستطيع أن نعرف الحق بدليله فلابد لنا أن نسأل ولهذا قال الشيخ السلام من إن التقليد بمنزلة أكل الميتة متى يجوز؟ للضرورة للضرورة ومع آدم الضرورة لا يجوز مع آدم الضرورة إذا كان سيستطيعني يستطيع أن يعرف الدليل الحكم بدليل محتج به السلام طيب اذا الفقه صار له ثلاث طرائق <تصفيق> لغوي وشرعي <تصفيق> <مش فعل، تصفيق> وعصلي <والسلام. تصفيق> <والسلام. تصفيق> اللغوي مش معنى <مانا؟ تصفيق> الفان صلي ركعتين وجه الصلاه ما فيها الان مش مشقين مع الطلبه إذا سمح الطلب لكم فأنا أخبرك أنه حاجة بنورية فعاني لكم محل الجديد طيب إن الفقه في الشرق الفقه لهذا في استلاحات لغة في الشرق واستلاح. ففي اللغة الفهم وفي الشرق ما الذي في الأحكام الشرعية العقدية والعملية و أما في الفقه أعوام الاصلاح فهو معرفة الأحكام العملية في أجلتها تفسيرية نعم يكون مفتسر في الفقه من مطنع من مطنع جارم جوسف المفتسر من مطنع الإمام الموفق أبي المحمد مطنع مكتاء اسم مكتاء اسمه المطنع و هذا من بارة تساهل بعض الشيء لأن المرفق ليس كالإمام أحمد أو الشافعي أو بيحنيفة أو مالك لكنه إمام مقيد يعني له من ينصر أقواله ويأخذ لها فيكون الإماما بهذا الاعتبار أما الإمامة التي كالإمام أحمد بن حنبر وما أشبهه فإنه لم يصل إلى هذه الدرجة وقد كتر في وقت الأخير إطلاق الإمام من الناس نعم إمام إمام إمام إمام حتى أن من أبن أهل العلم يسمونه إمام. وهذا أمر لو كان لا يتعدى اللفظ لكان هجنا لكنه يتعدى إلى المعنى لأنني إذا رأيت هذا يوسف الإمام سكوما أقوله عندي تجوة تكون قوله قدوة مع أنه لا صحر. وهذا كقولهم الآن في كل من قتل ظلما إنه شهيد وهذا حرام ما يجوز لا يجوز إنه شهد لكل شخ بعين ولهذا دوّب البخاري رحمه الله على المسئلة كقوله باب لا يقال فلام شهيد نعم وعمرنا خطابة الله نهى عن ذلك فتكون شهيد ربما أنه مقرم موقر بعيره من من الغلوب ونجد من شهيد والشهادة محلها القلب كما قال النبي عليه الصلاة والله أعلم بمن يُكلم في سبيله أو بمن يجاهد في سبيله ولو أننا سوّعنا لأنفسنا هذا لس... لسوّعنا لهذا الرجل الذي مات على الإمام أنه... أن نقول نشهد أنه الظلم لأنه مؤمن وكل مؤمن نهتعه بالجنة وهذا ما يجوز فالمهم إن الناس الآن ما يحسبون مثل هذه الأمور لا يحسبون لها حسابها ولا يعلموا أو يغفلون ان أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عفيد وأنه سيحافظ على كل لفة نعم تقول من قتل مضوما هو شهيد صح نعم من قتل بهذا من غرق هو شهيد من قُتِب في سبيل الله تكون كلمة ما يُعلّيه فهو شهيد أما أن تشهد على شخص بعينه فكمل نعم <تصفيق> الإمام أبي محمد الوفق أو الموفق اسم مفعول مراجبه اكتصاه بهذه الصفة قل له اسم لقب نعم نقول نعم هو لقب هو لقب هذا هذا العالم ما الله والمقنع كتاب متوسط يذكر فيه القولين والرويتين والوجهين فيما لدى العلماء وذات الدين بالادله او التعليل اللهم الا انا دعاء وله كتاب فوقه اسمه اكتاب يذكر القولين أو الروايتين أو الروايتين في مذب المحمد الإمام أحمد أو الاحتمالين أيضاً ولكنه يذكر العدلة والتعليم إلا أنه ما ياخذ عن المذب وله بسان هو وهو المغلب فقه مقارن يذكر القولين والروايتين عن الإمام وعن غيره من أهل العلم من السلف وخلق وله كتاب مختصر اسمه العنجة في القرآن مختصر على قول واحد على قول واحد لكنه رحمه الله يكرى لدلة مع الأحكام ويجمع بين الأمرين يجمع بين الأمرين ولهذا قيل فيه كفى الناس بالكافر وأقنع طالبا på esqueford av dessri fikkheten kan jobbe og skrriker medvis for dem som tenker sagt og et stort kur punkning men skal tessen til åitudet ditt er hverdag en ber ord fikkheten men erover omossков guell وعندي قدر فيها سنة ستنئة وعشرين رحمه الله سنة ستنئة وعشرين كم يقول له أسقط ستنئة وعشرين من ألف وثلاثمية ستة ألف وعنه ستة أين الحصابين ماذا؟ ستنئة وعشرين عندك 178 تمام يا استاذه سيتو ثمانيه نحن ندرس ندرس اولاد اولاد علم هذا المصطفى بالنسبه للفق كالولد والفق كالام المقنه كالام هنا يدرس في حقيقه ولد إبن قول كما قلت لكم سابقاً على على قولين ومعنى على قولين يعني على أنه معناه أنه أكثر من قول يعني قد يأتي في المسألة بثلاثة أطوال أو أكثر وقول على قول واحد يعني ما يأتي بأكثر من قول ولذلك من أجل الاختصار وعدم تشتيت ذهن الطالب لأن الطالب المبتدد إذا أتيز له بأقوال شكتهم وصال ما ينسل شيئا فالأحسن للطالب المبتدين الله يكرر له إلا إلا واحد حتى يرصى خفيره ثم بعد ذلك يمرن على معرفة القولين وعلى بيان الراجح من المرتوح قال وهو الراجح في مذهب أحمد الراجح في مذهب احمد الراجح من اولي وقد لا يكون في مثله الا قول واحد وحين اذا يكون هذا الكتاب المختصر موثقا لكتاب المختصر من الاصل نعم وقولها الراجح في مذهب احمد المذهب في اللغه اسم لمكان الذهاب او زمانه او هو الذهاب نفسه يعني أنه يفضح أن يكون مصدر مبنياً أو اسم مكان أو اسم زمان لكنه بالصلاح مذهب الشخص ما قاله المجتهد بدليل ما قاله بدليل وما تقائلاً به ما قاله بدليل وما تقائلاً به هذا المذهب فإذا قم مذهب مذهب الشافي، مذهب مالك فمعناه؟ ما قاده لدنيل وما كان عليه فلو تغير رأيه فأي, فأي قولين مذهبه؟ صحيح صحيح الأخير الأخير هو مذهبه وقول ما قاله المجتهد خرج به ما قاله المقلد لأن المقلد لا مذهب له بل وليس عنده المقلد قال ابن عبدالبر إنه بإجماع ليس من العلماء ولهذا قال ابن طيّن هي العلم معرفة الهدى بدليله هذا العلم معرفة الهدى بدليله ماذا كوالتقديد يستويانه صدق هل يستوي من يعرف الهدى بدليله من شخص لا يعرفه نعم لا يستويان بل قال بعض الشعراء لا فرق بين مقلد وبهيمة فانقاد بين دعافر وجناده نعم ولكن مع ذلك التقليد يجوز للضرورة في نصف القرآن لا يستطيع أن يصل إلى العلم في نفسه التقليد قال الله تعالى فاسأل أرض الذكر إن كنتم لا تعلمون وأحيانا تلم بالإنسان تلم به مسألة ما يتمكن من مراجعة الأصول حتى يعرف الدليل فيها فإن الناس له إلا, إيش إلا أن يقلد إلا أن يقلد للضرورة أما إذا كان يستطيع بنفسه أن يعرف الحق بدليل فهذا هو الواجب عليه نعم يقول مذهبين محمد أحمد بن حنبل الشيداني إمام أهل السنة إمام أهل الحديث إمام أهل الفتح رحمه الله فهو إمام أهل السنة في العقائد والتوفيين وقد جرى عليهم المحن في ذات الله عز وجل ما نرجو به رفعة الدرجات و تكثير الصيبات و علم أنه لم يسمد أمان المأمون و من المحرمين لكلام الله إلا هو و نفر قليل يؤدون بالأصابع لكن هو رحمه الله أشده وهو رحمه الله عز وعلا من غيره عند العامة ولهذا كان الناس انتظرون ماذا يقول لمن أحمد في خلق القرآن؟ إلا رحمه الله صمم على أن يقول أن القرآن كرام الله منزل غير مخلوق حتى يضربونه بالسيار ويؤشى عليه ويجربونه بالجغال في الأسواق لأنه قال كلمة الحق يريدون منها أن يقول كلمة الباطل لكنه صمم ولهذا يا الله انفضل ماذا, ماذا أتابه الله عليه؟ أتابه أن جعله إماما وَجَعَلْنَاهُمْ إِنَّ فِيَتُونَ فِي لما لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ يُقِنُونَ أَنَّ الْآَقِدَ لِلْمُتَّقِينَ وَلِلْصَابِرِينَ لا على أمرٍ يتعلق بالدين ولذلك كان إمام أهل السنة بلا منازل هذا الإمام رحمه الله مع كونه إمامة الحديث كما يعرفه من يقرأ المسلم كان أيضا إماما وفي التوحيد وفي العقيدة وكان إماما في الفطح أيضا وشف سبحان الله العظيم كيف سعر الله أهاب الافتاع الله هنا خدم كلامه أعرم خدمه بعد خدمة كلام الله رسوله ومع ذلك ما ألف إلا كتبا يسيرة لكن كلماته تكتب وتحفظ حتى قال منها مذهبا مذهب مستقبل وعلم أن قول العلماء مذهب فلان يراد به أمران المذهب الشخصي والمذهب الاستلاحي والغالب عند المتأخرين إذا قالوا هذا مذهب أحمد أو مذهب الشافي وما شكذا أنه المذهب الاستلاحي حتى إن الإمام محته قد يقول بخلاف ما يسمى بمذهبه ولكنهم يجعلون مذهبه مصطلح عليه فهنا في مذهب أحمد مرادها المذهب الاصطلاحي للمذهب الشخصي نعم. في مذهب إمام أحمد نعم وربما حدثت منه مسائل نابرة الوقوف ربما حدثت منه مين؟ من المقنى مسائل جمع مسألة جمع مسألة والمسألة ما يستدل له من مسألة في العلم يعني ما يبرهن عنه في, في العلم والدين ويطلب له الدليل يسمى مسألة ولهذا قالوا إن العلم مسائل ودلائل مسائل ودلائل والدلائل سمعية وعقلية فإن في من في مناطق سنة أو إجماع فهي سمعية وإن بقياس فهي عقليه فهي عقلية. العلم كله حتى اصول الدين العقائد مسائل ودلائل يعني مسائل تثبت احكام ودلائل تثبت هذه المسائل يعني الادائر قلنا انها سمعيه وعقليه سمعيه وعقليه فالسماع احكام والسين ولاجماع والعقلية القياس وما يقتربه النظر طيب مسائل نادرة في الوقوع يعني قليلة في الوقوع لأن المسائل النادرة يعني ما ينبغي من المشكلة يشهو بها مثل من يشغلون أنفسهم بمسائل الغاس كثير من الناس يكون له شغف في المسائل النادرة كدا يمكن ما تقع ومسائل الألغاث نعم علشان يوم كما قال في العامة خالف تنب لكن المسائل النابرة وليس داعف اكتب المسائل النابرة إلى وقات سهل الله حلّه لكن كدية الوقوعه المهمة ولهذا وقال المؤلف كدية الوقوع وَذِدْتُ مَا عَلَى نِثْلِهِ يُؤْثَمَدِ زِدْتُ مَا هذه بمعنى الموثوب سلتها قوله يعتمد وعلى مثله هو سلت متعلق بيعتمد يعني زد ما يعتمد على مثله لكن قدمه للتجانس جانس السجع وزد ما على مثله يعتمد يعني زد من المسائل اشياء مهمة يعتمد عليه اذا صحه الكتاب جميع بالنسبة النقطه بالمثنى على غراس كمان اولا الاختصار على, على قول واحد بدون مسطره ان هذا الخير ما من باب الاتفاق لأن أحياناً تكون عبارة هذا الرجول متأخذك عبارة متحد من قد أن أطلع عليها لكن اتفاقه. وقد يكون من المعلّف يستعين الوجه لكن الظاهر لي والله أعلم أنه من باب الاتفاق لأن المعلّف ليس هين عالم من أجلاء العلماء وإذا أردت أن تعرف مختار علمه فانظر إلى كتاب الإخناع كتاب الإخناع تجد أن الرجل مع كونه على لإفتلاع المذهب له أيضا اختيارات وترجيحات وتدير ما يميل إلى قوشة الثامن سنجين والله من يذب من مؤلفه لا, لا ما حره لكنه ذكر وصعب الإنصاد ذكر من ألفه لا لا لا لا قال المؤلف رحمه الله سيدي اللي قد قصرت إذ حرف التعليم والهمم مبتدر والجملة قد خصرت خبروه الهمم كمع همم وهي الإرادة الجازمة وقد إرادوا بالهمة ما دون الإرادة الجازمة وهي شاملة لهذا وهذا همم الناس منذ زمن المؤلف رحمه الله في القرن الثامن أو الكاسب قد خصرت مهم <تصفيق> والان <تصفيق> اكثر اقصر <وأكثر>. الله اعلم وقوله ان همم قد تفرت هذه الجمله ساليه لقوله مختصر <تصفيق> وحذفت يعني اختصرته وحذفت هذا لان الهمم قد تفرت مهم همم في زماني وأيضا مع قصور الهمم هناك صوارف فليس هناك مقتضي المقتضي ضعف ما هي المقتضي؟ الهمم هناك أيضا صوارف ولهذا قال والأسفاب المثبتة عن نيل المراد قد تفع فإذا ضعفة أو قصر الباعث وقوي الصارف يتم الشيء ولله ما يتم ما يتم الشيء وقول الأسباب جمع سبب وهو في اللغة ما يتوصل به إلى المطلوب وهو المراد هنا المراد به السبب اللغوي مهو الاسطلاحي المثبتة المثبترة للهمة نعم قد كثرت وهذا في زمنه كثيرا وفي زمننا أكثر وأكثر وأكثر نعم ونحن وبعضهم أيضا أدرك زمن اللي سببعين أن الأسباب المثبتة عن العلم وقليلة الأسباب المثبتة عن العلم والإقبال كثيرا داخلية في نفس بيت الإنسان وفي نفس بلده وفي نفس حقومته وخارجية أيضا خارجية فهي كحجر ألقيته في الماء الدائرة تكون صغيرة ثم تكسر وتكون دوائر الآن في الحقيقة الأسفاب المثبتة قد في بالإنسان من قرب ومن بعد ولكن مع ذلك ما مادان الإنسان يشعر بأنه في جهاد وأنه كلما قوي الصارف ودافعه الإنسان ينال بذلك أجري أجر العمل وأثر المقاول المقاومة ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أيان الصبر للعامل فيهن أجر خمسين منين <تصفيق> من الصحابة لأن هناك أسباب مفضطة كثيرة صارفة فأنت إذا استعنت لله عز وجل وقاومتها للتوارف والأسباب المانعة تعانك الله عز وجل وجعل لك هو تدفع بها وتندفع لكن إذا اعرضت فهذه نسيان والذنوب من اكبر اسباب أو من اكبر العوار بث ان تولوا فعلم ان ما يريد الله هو اي سي فهم في الذنوب وهذا دليل على ان يولي الانسان عن الفكر هذا استاذ الدين فمعا الاستغفار والتوبة لله عز وجل وصدق النية مع الله يهسل الله لك الأمر رأيت بعض العلماء استنبط من قوله تعالى واستغفر إباء ولا تكن خائنا خسيمة إنا أنزلنا إذا كلاب الحق بتحكم بينناك بما أرى الله ولا تكن خائنا خسيمة واستغفر الله إن الله تنغفور رحيم استنبط أنه ينبغي الإنسان إذا في حادثة سوى نفكاء أو حكم قوة يكثر من الاستغفاء يعني الله قال لتحكم ثم قال واستغفر وهذا ليس ببعيد لأن الذنوب تمنع من رؤية الحق كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يحسبون نسأل الله أن يفلنا ولكم نعم قال ومع صغر حجمه حوا ما يغني عن الطفل مع صغر حجمه حوى ما يغني عن التطوير ما هو الحجم ؟ ما هو الحجم ؟ حجم الشيء يعني تسموه وملمسه وما, وما أشكالات مع صغره حوى أي جمع ما يغني عن التطوير يعني جامع الكتاب وهو أجمع من كتاب الشيخ مرعي رحمه الله وهو جليل الطالب و الطالب أحسن من هذا التركيب و جليل الطالب في التركيب أحسن من هذا لأنه يبقى الرشود والعكان والواجدات لكنه بالنسبة لمسائل هذا أكثر بكثير يعني ذلك يمكن ثلاثين هذا المسائل. إنما ذلك صحيح ومفصل ومبين ولهذا كان شيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله قد حافظ متن الدريب وتفقه به لكن مع ذلك كان يشيد على طلابه بهذا ولا يدرسنا الا هذا هذا الكتاب كان يقول انه اجمل وشرح الشيخ موسى رحمه الله وهو عليه احسن من شرح مشروح الدليل الطباق هو فعلى ما كان او على ولا حول ولا قوه الا بالله وهو حسبنا ونعم الوكيل اول لا حول ولا قوه هذه ناهيه الجنس ولا اعتقدون أن في اعرابها اوجهن بو أو هي من تعلم بها حول وقوه ثلاث او قل بنا على نعم أولا والرفق ولكن ابن مالك يقول إذا رفعت لا تنصدك رفعت أولا لا تنصد ولكن الأول يجوز وجهين فقط مم. النص ليس بصحيح ما هو جعب إما البناع الفتح وإلا رفع أما الثاني فيه ثلاثة يجوز فيه ثلاثة أوجه يجوز فيه ثلاثة أوجه لكن إذا رفعت فلا تنسي ذلك أما الأول إذا بنيناه على الفقر فما نهلنا أعمل أعملنا أعملنا لا كم يجوز بالتالي يجوز البناء على الفقر على الإعماق والنصب عبقا على محل اسم لا والرفق على الإلغاء وتكون عطفاً على أو عطفاً على محل لا وصمية أما إذا رفعنا لا حول لا حول فحنا رفعنا على أنها مبتدة وجعلناها ملغاة و الثاني يجوز فيها وجه الإعمال لمباشرة لا لها والإلغاء والإعراب <تصفيق> طيب ما معنى لا حول لا قوه ما معناها لا حول ولا قوه الا الحول معناها التحول وتغيير الأمر التحول من شيء الى شيء فهي حول بمعنى تحول والقوه ما معروف كيفه ان يستطيع بها الولي ان يفعل بدون ضعف لا بالله بِاللَّهِ هنا هُنَا لِلْإِعَانَةِ قَلْبَ لِلْإِعَانَةِ فحينئذ يكون الحول القوة بالنسبة لنا بالنسبة لنا ليس لنا حول ولا قوة إلا بإعانة الله عز وجل بجونه لا نستطيع عرفتم؟ يمكن أن يجوز وجهه لكن رعيف أن نجعل الباب معنا فيه يعني مهنى أحد له حول وقوة سوى سوى الله يقول مانا حول المطلق والقوة المطلقة لا تكون إلا في الله عز وجل إلا في الله عز وجل لكن الأول أصح وذلك لأن هذه الكلمة كلمة تستعانة لا حول ولا قوة جل. كلمة تستعانة يقول الإنسان يستعين الله عز وجل وحين يبقى المعنى ثاني المعنى لا حول لي انا يعني ما اقدر اتحول من شيء الى شيء ولا قوه لي على ذلك وانما بمن الا بالله سبحانه وتعالى بالله بالله اذا كان ما لبرحمه الله استعان في هذه الجمله استعان الله وهذا يدل على أن هذه الخطبة قبل تعليف الكتاب قبل تعليف الكتاب أجلسك كذلك؟ حسنا لكنه يشكل على هذا أن المؤلف قال في أول حتلام. أما بعد فهذا مختصر هذا والإشارة حصية تكون إلى شيء موجود كيف يقول هذا مختصر؟ ثم يقول هذا الخطه السابقه على التاليف يقول علماء ان الاشاره هنا الى ما قام في ذهنه وتصوره من هذا الكتاب الذي يريد تاليفه فالاشاره ليست الى شيء محسوس معلوم بين يديك ولكنها شيء متصور متخيل في الذهن نعم لا شاء الله ادم مالكين يؤلف اولا ثم يسو مرمونه كتاب وابوابه مش فذلك ثم يجلس قال وهو حسبنا ونعمل وكيف وهو اي الله عز وجل حسب بمعنى كف كل من توكل على الله ان الله حسب كما قال شعراء ومن يتوكل على الله فهو حسب اي كفي ومن لا يتوكل على الله فليس اللهم حسبه لأنه فما تقدم لنا مرارا الجملة الشرطية وتقتضي بمنطوقها حصول جواب لحصول الشرط وتقتضي بمفهومها تخلف جواب تخلف الشرط فمن يتوكل على الله فوحفه ومن لا يتوكل على الله فليس حسبه يُكَلِبَ نَفْسِهِ وَإِلَى وَكِلَ نَفْسِهِ فَصَدْ يُكِلَ إِلَى بَرَعْفِ وَقَوْلُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ الوَكِيل هنا فائل ويقول محروجون إن نعمة تحتاج إلى ومخصوص أي ما المخصوص محروم أو مستقل إن قلنا محروم سرقق قل وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اللَّهِ وتكون جمّة مستقلة من قبلها وإن قلنا انه مستقر يعود على قوله الا بالله وهو اي الله حسنا ونعم هو صح ايضا وقولها الوكيل الوكيل كما سبق لنا في توكيل الوكيل هو الذي فوض اليه الامر فوض اليه الامر ولا شك أن الله تعالى قد تفوّر العباد إليه جميع أمورهم كل للا ولكنها ليس تفويضنا الأمور إلا الله عز وجل كتفويضنا الأمور إلى وكيلنا في الدنيا تفويضنا الأمور إلا وكيلنا في الدنيا على أننا نحن الذي يدلنا الأمر نملك عزلة ونرى أنه في منزلة جون منزلة من حيث التصرف يعني ما يتصرف إلا, إلا حسن لكن تفويضنا عمرا الله تفويض افتقار وحاجع وأنه سبحانه وتعالى هو الذي منه الإعجاد والإمجاد كما أنه هو الذي منه الإيجاد فنحن ما أوجدنا أنفسنا ولا نعد أنفسنا لما يطلب منا ولا نمتها أيضا لما يقوم على ذلك كل هذا إلا الله عز وجل الإنسان بمثله في بيع وشراء وتأتيب ومعشف ذلك ليس كتفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض الإنسان أمره إلى ربه تفويض افتقار وحاجة واعتماد على الله عز وجل أما تفويض الإنسان مثله في العقول والمعاملات فهذا ليس كذلك بل هو تفويض من يرى أن الأمر بيده لو شاء عزله والوكيل لا تصرف إلا ها. حسب ما وكلهم وكلهم لا تفرح بأفرهم ذلك وقوله وهو حسبنا ونعم الوكيل هل لها نظير في القرآن إن الناس قد جمعوا لكم فحسوه فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إذن قال ذلك تطويرا إلى الله ليحصل لهم المطلوب ويندفع عنهم المرهوب لأنهم يريدون أن يدفعوا هؤلاء الذين يجمعوا لهم فصارت الكلمة هذه مراد بها أمرا حصول المطلوب ودفع المكروب قال ابن عباس إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قالها حين أوتي فيها دفعا المكروب وطلبا للمحفو وهو النجاة ولهذا كان الجواب فورا قلنا <تصفيق> يا نار كوني بردا على إبراهيم هذه الخطبة فيها كما عرفتم تضمنت أشياء كثيرة من التوحيد ومن صفات الله عز وجل وهي من بركة التأليف إذا صدر بمفد هذه المعاني العظيمة المقال المؤلف رحمه الله كتاب الطهارة كتاب الطهارة كتاب فعال بمعنى مكتوب يعني هذا مكتوب في الطهارة على تقدير اللام أو من أو في, في. ويحسن أن تكون على تقدير فاللام أي هذا كتاب لبحث أحسام الطهارة أو على تقدير من هذا كتاب من الطهارة لكن هذا أضافي الطهارة في اللعنة النظافة طهر الثوب من الأذى والقدر يعني تنظر وفي الشرق تتلق على معني أحدهما اصل والثاني خرق أما الأصل فهي طهارة القلب من الشرك في عبادة الله و الغل و لعباد الله المؤمنين هذه طهارة القلب وهي أهم من طهارة البدم ألا شكرا بك بل لا يمكن تكون مع وجود نجس الشرك نجس الشرك قال الله تعالى إِنَّ مَمُنْشُفُونَ نَجَسَ وقال النبي عليه الصلاة والسلام إِنَّ المؤمن لا يمز. وقال لا يمس القرآن إلا ظاهر يعني إلا مؤمن فالحاصل أن الطهارة في اللغة إيش مرحبا. أن ظاهرة في الشرق تطلق على معنى أحدهما أصل وهو طهارة القلب من الإشراك في عبادة الله وطهارته من الغل والحقل والبغضاء بعباد الله طيب هذا هذا طهارة معنوية أما الطهارة الفيسية الفقهية التي يتكلم أيها فقهة تعرفها الموادس بقوله وهي ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخدث ارتفاع الحدث يعني زوال الوصف المانئ من الصلاة ونحوها هذا ما نصفع الحدث الحدث وصف وصف تقوم بالشخص يمنعه من الصلاة ونحوها من ما تستوى لغطها وهو الحدث الشيء معروف يعني عين تكون على البدن دافع يقتضى بالانسان يمنعه من من الصلاه ونحوها مما في الشرع طاء فمعنى اقتاء الحدث هذا الوصف يعني زوال هذا الوصف زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاه ونحوها هذا اذا الحدث مثال ذلك رجل بالغ واستنجى ثم توضع كان هنا بعد دوله يستطيع صلي لا لما توضع يستطيع لأنه ارتفع الحدث زال الوسط المانع من السلاطة ونحن نحن تمام طيب وقول مؤلف ارتفاع الحدث ارتفاع تصرت بمعنى الحدث هو قالوا القائم بالبدن المانع من الفراغ ونحيان ما تظله طعام هو قال مالك وما في معناه ما في معناه الضمير هنا يعود على الحد ولا يعود على الرفثاء يعود على على الرفثاء يعود على الرفثاء لا على, على, على الحد يعني وما في معنى الرفثاء الحد وما فيه معنى ارتفاع الحدث يعني لا يوجد ارتفاع حدث لكن فيه معنى ارتفاع الحدث طيب مثل غسل اليدين ساعة القيام النوم الليل هذا واشد يسمى طهارة هل هو حدث؟ لا لا لما ارتفاع الحدث لو اتجدك مجلس صلاح مجلس صلاح لكنه في معنى مجلس في صلاح رجل جدد المجلس يعني توضأ وهو على ونوع مجلس صلاح صلاح هل في حدث؟ لكنه بمعنى ارتضاع الحدث فاحذ ثلاث جول فاحذ ثلاث جول فرد ألا شأن؟ ألا شأن جول يبقى لي ألا دمنا جول ما زال؟ ما زال؟ يكون هذا الوضوء حتى لديه إصباع الحدث أو معنى إصباع الحدث؟ يقول المعنى إصباع الحدث يعني حدث ما زال؟ الحدث ما زال. فالمعنى انسار طوره وما في معناه أي في معنى ارتفاع الحبث وهو كل طهارة لا يخرجها رأل عن حبث معنى انتبه قوله هو جوال ولم يقل وإزالة الحبث فجوال الحبث طهارة جوال الحبث طهارة سواء زال بنفسه أو ذال بمزيل آخر سيعتبر ذلك طهارة والخبث هو النجاسة نعم والنجاسة كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستخذارها ولا لحرمتها هكذا حددوه لأن كل عين يحرم تناولها لا لضررها ولا لاستقدارها ولا لحرمتها فقولنا حرم تناولها خرج به المباح فكل مباح تناوله فهو طاهر وقولنا لا لضاررها خرج بها السم وشبه فإنه حرام لكن لماذا لضارره ولا لاستقدارها خرج به المنخاب وشبه ولا, ل... ولا لحرمتها خرج به الصيد في الحال الإحرام والصيد في, في داخل الأمياد لأنه يحرم تناوله لكن لحرمته وعلى كل حال النجاة ستأثينا إن شاء الله سبحانه وتعالى في بابها وبيانها وما والأصل في الأشياء الطهارة كما سيأتي أيضا وقال المؤلف وزوال الخبث قلت إنه أعم من قوله وإذالة الخبث أعم لأن الخبث قد يزور بنفسه فمثل إذا فرضنا أن أرضا نجست في اللون. ثم جاء المطر فطهره يطهر ولا وهل يني ازاله ولكن الخبث زال ولو كان عندي ماء نجس بالتغير رائحته ثم زالت الرائحه بنفسها ها يطهر ولو كان عند الانسان خمر ثم تخلل بنفسه صار طاهرا وإن كان الصواب أن الخمر طاهر ولو, ولو كان على استفاته خمرا فما ساته إن شاء الله تعالي طيب إذن هذا تعريف الطهارة استلاحا وهي ارتفاع الحدث وما في معناه اشكاد وجوال الخبر وبدأ المؤلف بالطهارة بدأ المؤلف الطهارة بسببين السبب الأول أن الطهارة تخلية تخلية من الأذى ويقولنا إن التخلية قبل التحلية ها؟ يعني طهر الشيء مما يشوبه من النقائص ثم أكمله وشوبه بالكمالات التحلية ثانيا أن الطهارة مستخص فلات والصلاة آتد أركان الإسلام تعد الشهادة ولذلك بدأ الفقهاء رحمهم الله بدأوا بكتاب الطهارة لأنها من تفسرات على كل حال الطهارة تحتاج إلى شيء تطهر به ويزال به الحد الحد ويزال به النجس وهو الماء ولهذا بدأ المؤلف فقال المياه ثلاثة يعني أنواعها ثلاثة والمياه جمع مائن ثلاثة أنواعها ثلاثة الأول طهور بفتح الطع على وزن الفعول وفعول باسم لما يتوصل به إلى ذلك الشيء فالطهور بالفتح اسم لما يتوصل به للطهارة والوضو بالفتح اسم للماء الذي يتوضع به والسحور بالفتح اسم للطعام الذي يتسحر به أما تهور بالضم تهور وضو قدلوا هذا الطعام فهو الفعل. يعني التطهر محمد الله وضو بالضم الفعل الذي هو التطهر الفعل الطهور قد بان الذي هو التصحير نعم ان الطهور ثلاثه طهور لا يعرف الحدث ولا ولا يزين النجم الصغيره ينبغي ان نعرف الطهور قبل ان نعرف حكمه الطهور هو الماء الباقي على خلقته هذا الطهور الماء الباقي على خلقته حقيقة أو حكما هذا الطهور هو الماء الباقي على خلقته مثلا أخرج الماء من البئر على طبيعة ساخن ما تغير نظيف ما هذا هذا طهور نزل المطر من السماء فأخذته على طبيعة هذا أيضا طهور لأنه باقي على خلقته يقول الباقي على خلقته حقيقة أو حكما المثالان اللذان ذكرنا حقيقة أو حكما كالماء المتغير بغير ممازج أو المتغير بما شق صون الماء عنه هذا طهو لكن ما بطع على خلقته أين وكذلك الماء مسخم الماء مسخم وضع لحق على ومع ذلك فهو أطهور لأنه باق على أخلقته حكما يقول لا يرفع الحدث غيره يرفع الحدث غيره خلال ما البنزين ما أفع الحدث؟ طيب ما أفع الحدث البنزين؟ طلع. والجاب ما أفع الحدث؟ والعصير لا. لا. كل شيء من الماء لا يفع الحدث لا يفع الحدث لو يتوضع الإنسان بلبن أو عصير أو جاز أو تنزيل ما ارتبع حدثه وش الدليل الدليل قوله تعالى فَلَنْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُ فأمر بالعدول إلى التيمم إذا لنجد الماء يعني وإن وجدنا غيره من المائعات والسواعب واضح؟ طيب قوله لا أفع التراب في التيمم يرفع الحدث أم لا؟ المذهب لا التراب التيمم على المذهب لا أفع الحدث والسواب أنه يرفع الحد سواب أنه يرفع الحدث لأن الله عز وجل فلم تجدوا معا فترموا صعيدا طيبا فامسحوا بمجيبك ما يجيكم منه ما يريد الله ليجعل لكم الحرج ولكن يريد ليطهركم ومعنى التطهير أن الحدث ارتفر ولقول النبي عليه الصلاة والسلام سُعِلَك بِالْأَرْضُ مَسْكِدًا وَطُهُورًا أُلَّ وَطَهُورًا وَطَهُورًا فإذا الطراب مُطَفُّر ومعنى ذلك أنه رافع للحدث وهذا هو الصواب أنه يرفع الحدث لكنه إذا وجد الماء أو زال السبب الذي من أجله يتيمم كالجرح برئة فإنه يجب عليه أن يتوضع أو أن يغتسر لكي تتيمم عن جنابه طيب وقوله وَلَا يَنْزِيلُ النَّجِسَ الطَّارِ أَغَيْرُهُمْ يعني لا يزيل النَّجِس إلا الماء لا يزيل النَّجِس إلا الماء نعم نعم الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في دم الحير يصيب الثوم تقرسه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه الشهد بالماء بالماء فهذا الدليل على تعجل الماء لإزالة النجاسة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعراض التي ذال في المسجد أريق على قوله سجدا من ماء أو ذنوب من ماء ولأنه لما ذال على حجره أو في حجره جعى بماء فأسفعه إياه هذا على أنه لا يزل النجس إلا الماء طيب لو أزلنا النجاسة في غير الماء أزلناها بالبنزين أو بالستير أو بالمطهر آخر تطهر أو لما تطهر لا تطهر حرفان المعلّف لا تطهر لا يذيل النجاسة إلا الماء كما علاقوا الحرف إلا الماء ولكن هذه المسألة أيضا فيها, فيها نظر والصواب أنه إذا زالت النجاسة في أي مزيل كان فهو لان النجافه عين حبيثه فهي <تصفيق> ذرف اذا له حكم من وصف كالحدث لا يجارى الا بما جاب بما جاب او الشرق. هذه عين متى ذلك ذرف زال حكمه والدليل على ذلك ان الفقهاء ان رحمهم الله يقولون إذا زال غير الماء النجس بنفسه صار ها؟ صار طفوع صار طفوع لو ما أعطفنا إليه شيء ويقولون إذا تخللت الحمرة وهم يرون أن الخمر نجسة صارت ها؟ صارت طاهرة وهذا ما السعر ما... ذلك الماء الماء لن يستعر فاستوار أنه أن النجس يزال بكل مزيد و... ويطهر بكل مزيد وسيأتي إن شاء الله أيضاً كما يبحث في كابل ذات وقول المؤلف النجسة الطارئة انتبه له الطارئ يعني معناها أن المحل كان قبل طروي هذه النجاسة كان طاهرا كان طاهرا مثل أن تقع النجاسة على الثوب أو على البصاب أو على الكتاب أو ما أشبه ذلك هي وقعت على محمد طاهر، فهي طارئة تتابع أما النجاة العينية التي هي نجسة، عينها نجسة فهذه لا تطر أبدا لا يطهرها لا ماء ولا غير الماء مثل الكلب مثلا لو أنك رسلت الكلب سبع مرات إحدى هذه ترى طاهر لا اعتقد كده مرات لا مم. نفس الكلب يكون طاهر لا دماره يعني مين هل ذهبت عينه لما صفينا عليه الماء وجبنا التراب لا هذا لو نجس شيء لو و... لو نجاسة الكلب وقعت على شيء طاهر, على شيء طاهر. الكلب نفسه ما يمكن يطهر ابدا لان نجاسته اين الحمار نجسه وللا فجاه انسان صب عليها ماء لانه هغرقه ويدفن تظهر روثه طاهره ليه عينها نجسه ما يمكن تطهر يمكن يطهر بماء ايون كده الا أنه ان شاء الله تعالى في باب ذات النجاسه عن بعض أهد العلم أنه إذا استحالت النجاسة فإنه طهورا كما لو أوقد في الغوث فصار رمادا فإنه يكون طاهرا وكما لو سقط كلب في مملحه وصار ملحا فإنه يكون طاهرا نعم لأنه استحال استحاله هو إلى شيء آخر فيكون طاح راحة العين الأولى كده هذا الكلب اللي كان بالأول لحم وعصب وعظام ومخ ودم ويش صار الآن صار ملحة صار ملحة الهياء هي, هي هي لكن الآن هذا ملح الملح قضى على العين الأولى قضى عليها وسيكون في هذه المسألة نعم وحكم النجاسة في الاستحالة هل تطهر أم لا والخلاف بهذا مشهور المهم أننا نمشع على كلام المؤلفون فنقول الطارئ ساذ من, عين من عين. نعم من النفس عينا اللي عينه نجسة هذا ما طهر عين لأن عينه باقية يقولون إن النجاسة الطارئة تسمى نجاسة حكمية وأما النجاسة خير الطارئة تسمى نجاسة عينية نجاسة عينية قال وهو الباقي على خلقته هذا تعريف وهو الباقي على خلقته وتقدم ثم قال فإن خلط فإن تغير بغير مماذك كقطع كافون أو دهن أو دهن أو بملح مائي أو سخن بنجس كري إن تغير الماء بشيء لا يمازجه مثل قطع الكافور الكافور نوع من الطيب يكون قطعاً ويكون ناعماً دقيقاً غير قطع هذه القطع إذا وضعت بالماء تغيراً. تغير رائحة وطعمها لكنها لا تمازجه يعني ما تخسر فيه تموت فإذا تغير بهذا فهو طهور لكنه مقرور طهور لكنه مقرور كيف يكون طهورا وقد تغير قال لأن هذا التغير ليس عن مماذجة ولكن عن مجاورة عن مجاورة فالماء هنا ما تغير لأن, هذا لأن هذه القطع ماذجته ولكن لأنها فالتغيه هنا بالمجاورة لا بالممازجة فيكون طهورا يكون طهورا طيب بما يكون مكروها يقولون لأن بعض أهل العلم قال إنه يكون طاهرا غير مضحر فيرى أن هذا التغيير يسلبه الطهورية انتبه فصار التعليل الآن بما التعليل بالخلاف يعني لو سألك سائل أنت الآن تقول إنه يتعير ضعي المماذج فإنه نكرى يعني ويكون طهورا ولا طاهرا يكون طه... طهورا يطهر يزيل النجاسات ويرفع الأحداث إذا كان طهورا بماذا كريثه قال لأن العلماء اختلفوا فيه فذهب بعضهم إلى أنه في هذه الحال يكون طاهرا ها؟ numero. غير مصحح. فمن اكذب هذا الخلاف كل ما انه مكره. فعللوا بالخلاف. ولكن الصواب ان التعليل بالخلاف عليه. ولا يستقيم. التعليل بالخلاف عليه. وما معنى يعني؟ ما بيستقيم. فالتعليل بالخلاف لا يصح لأننا لو قلنا بذلك لكرهنا مسائل كثيرة في بعض العلم لأن الخلافة في مسائل العلم كثير ولا قليل كثير جدا ولقلنا كلما وجدنا خلافا في مسألة قلنا إنها مكروهة كان كثير من مسائل العلم تكون مكروهة لوجود الخلاف فيها وهذا لا يستقيم إذن فالتعليل بالخلاف ليست علة شرعية ولا, ولا تقلق ولا نقول خرج من خلاف لأن خرج من خلاف هو معنى التارير بالخلاف بل نقول إذا كان لهذا الخلاف حد من النظر وكانت الأدلة تحتمله فنحن نكرهه لا لأن فيه خلافا ولكن لأن الأدلة تحتمله فيكون تركه من باب دعما يريبك إلى ما لا يريبك أما إذا كان خلاف لا حظ له من النظر فلا يمكن أن نعلّل به من السائل ونأخذ منه حكماً نعم وليس كل, وليس كل خلاف جاء معتبراً إلا خلافاً له حظ من النظر لا يمكن خلاف معتبراً والحاصل هذه قاعدة مثيلة من قواعد الأصول أن التعليل بالخلاف أليل لا يقفل لماذا؟ لأن الأدلة لا تتكث إلا بدليل من قال لنا إن مراعاة خلاف دليل شرعي تذكت به ويقال هذا مفروه أو غير من قال ذلك؟ ثم لو قلنا به للازم أن نكره كثيرا من مسائل العلم لأن الخلاف في مسائل العلم الكثير أليس كذلك؟ <تصفيق> نعم إذن، ماذا نقول إذا جاءت مسألة خلافية؟ نقول إذا كان هذا الخلاف تحتمله الأجلة نعم، ومرتوح ومرتوحيته ليست ثلثة المرتوحية البالغة لا يمكن هنا أن نقول بأن الأولى ترك هذا الشيء أو ربما نتجاسر ونقول إنه يكره لا لأن العلماء لأن فلانا نقال به وخالف ولكن لأن الأدلة تحتمل هذا الخوف فيكون الأخذ بها من باب دعم يريبك إلى ما لا يريبك. طيب هذا واحد أو دهن تغير بغير مماذك دهن دهن؟ شوان دهن؟ تعلمنا الدهن؟ وضع إنسان دهن في ماء وتغير الماء بها فإنه لا سبع الطفورية يبقى طاهرا لماذا؟ لأن الدهن لا الماء تجده طافياً على الأرض لا يمكن أن يمازجه فتغيره به تغير مجاورة وليس تغير ممازجة فليجل لذلك لا يسبه الطهوريه ولو كان ثلج ولو كان ثلج ساخن ولو ما الدهن و...